كل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفا. Allah خير أما أم يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المقصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة.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 اضمار عبد الكافين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة مرحبا بكم جميعا بارك الله فيكم سيدي بداية ومن قبل تلاقح البرامج العالمية مع بعضها البعض واحترام العلماء لبعضهم البعض جاءنا سؤال في لمسات بيانية فحالوا أستاذنا الدكتور فاضل السمراء لفضلاتكم وفضل الصمت أنه هذا السؤال, السؤال وقال نص هذا السؤال يحارق لنا مولانا. دالي الثاني الدكتور أبو نبيل كافي. يعني ورغم هذا ترابط جمع من أستاذ من الفريق الملم بعلوم اللغة والذي يعني الذي هو غواص في بحر هذه اللغة ونجلس أمامه تلاميذ صغار في اللغة العربية. عبارة الله, الله فيه وبرنامجه معك يمثل نقلة نوعية في البرامج الفضائية في أنه نتذوق معه لغتنا. ما شاء الله ذات يعني ف... تشاهدون البرنامج احنا لان الدكتور فاضل عندما يتكلم سيقطع قول كل خطيط في اللغه ربنا يبارك لكم صاروا فاضل يعني عالم من اعلام بلاغتنا ولغتنا العربيه وكذلك لا انس اخذ كلمه الدكتور حسام النعيم ايضا ما شاء, بقى بقى بقى بقى بقى بقى. ما شاء الله حين. يعني هذه جوقه يعني علم اللغه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 فان يحيى الدكتور فاضل لمثل جاب السؤال يعني لكم انا بركه هذا هذا كلام كبير حلونا. منه خويا كلكم خير وبره ما السؤال بس ان شاء الله بعدنا الدكتور حسام بنعم الان لو برنامج في اذاعه من بيان القرآن ما شاء الله ناخذ معنا ومتابع ومتابع ان شاء السؤال كان سؤال يتسال حول اختلاف العده التي طلقت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء من امر بالقران الكريم والتي مات عنها زوجها اربعه اشهر وعشرة فأتوقف أستاذنا الدكتور فضل قال هذا السؤال محلو إلى مولانا الشيخ الدكتور عمر مباشرة. أنه في قضايا فقية نحن نتحدث عن الجانب اللغة وفقط في القرآن الكريم فاحترمت هذا شيء فيه وكل أمر محمود الدكتور فاضل يعني. ولكم, أيضا. ولكم أيضا أحمد الله ربنا وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم أحيلك إذا قولة العلم في المسألة نعم العلم التشريحي الأكاديمي الذي نعيشه نحن عصره نعم ماذا هذا المرأة مثل الكمبيوتر لها جهاز نعم داخلها ويسمى الكمبيوتر تماما وله شفرة سموها عند في عالم الدباء البسورد نعم من يعني كلمة السر كلمة المرور السفر. تمام نعم إذا تزوجت المرأة صار هذه الشفرة التي تستعمل معها سبحان الله فلو عدّت المرأة كما يصنع الغرب عدة رجال أيوة. كأن هذا الكمبيوتر أو تلك دخل عليها فيروس الله يخرب الشفرة تماما ولذلك لم يبحث المرأة أن تعدّد الأزواج لأن هذه القضية مطروحة على أن من قبل بعض المتأسّمات يعني, يعني فاذا قضيت أن الشفرة لاتتعامل إلا مع شفرة واحدة نعم هذه ما تسر واحدة تمام جميل ثبت ان المرأة لما تطلق لا يتخلص الرحم من بقايا ما تركه الرجل لا في الحيضة الاولى ولا في الحيضة الثانية ولكن يتخلص منه تماما بعد الطهر من الحيضة الثالثة سبحان الله ثبت علميا هذا الكلام؟ هذا يعني. كلام علمي من جامعات امريكا واوروبا وكل الجامعات وهذه في مقررة في, في كتب العلم م. هذه نظرات علمية واقع ايه الفرق بين المطلقة وال... وال... وال... والاخرى آ... م... م... المتوفى عنها زوجها بحثوا في قضية المطلقة والمتوفى عنها زوجها ويعدوا ان المطلقة تكون غاضبة والمتوفى عنها زوجها تكون حزينة نعم. فالغضب يستحس الاجهزة الداخلية للمرأة ان تلملم حطامها بعد غضبها من طلاق زوجها حتى وان كانت فيها الطالبة سبحان الله في حزن فيها غضب دافين دا دا دا دا دا في الداخل لا. فيستحس في للأجهزة الداخليه أن تعود المرأة إلى تلقي شفرة أخرى بعد الطهر من الشهر الثالث أو من الحيضه الثالثه أما يتوفر عن هذا وجوه حتى وإن كان ظالما أو مجرما فيه حالة حزن والحزن يقتضي أن تنتظر 130 يوما كاملة حتى تستطيع شفرتها الشفرة هذه التي تخص ما يشبه الحاسوب هذا سبحان الله أو الجهاز الذي وضعه رب العباد عز وجل ان يتلقى بعد مرور 4 أشهر و 10 بالدقة باليوم هذا ما اثبته الان سبحان الله اذا هي تظهر عليها عدم علامات عدم الارتباط بزوجها السابق الذي تلقى بعد ثلاث حيضات تماما والمتارفعه عنها الزوجه بعد أربعة أشهر من العشره الا يعلم من قلق وبلى ذكره خزن عن الله ولاذا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء القرء يعني القهره الطهر من الحج او الا شهر اما شهر او طره او 62 يوم على خلاف عند أهل العلم واهل الفقه ووبنات تامرن انها حيده بالضبط يعني حتى حتى استبراء الرحم تمام ولا ولا استبراء تماما ويستعد بزوج آخر إلا بعد مرور هذه المدة. سبحان الله. الله وقرر. لو تزوجت مثلا لم تود. ما لا سبحان الله يحدث؟ بطة يحدث تخريب كمبيوتر داخل عدوى فيروس. ماذا يحدث؟ تُمْح كل المعلومات وتتُلَغَبَت المسائل. الله هو الذي خلق. الله هو الذي قرر. سبحان الله. يعني يعني الصحابي جلس بجوار جبل واحد. نعم. وجلس أبوه بجوار جبل واحد. وعلم ان جد جده من ايام مضر وعدنان وايام حرب الزيقار ان جبل احد مكانه لكن القرآن يقول لهم كلاما اخر وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مرة صحاب صنع الله الذي اثقن كل شيء ايقن الصحابي وان لم يفهم ونحن فهمنا ولم نوقف سبحان الله ايقن الصحابي انه لم يفهم ايقر الصحابي رغم نعم انه نعم لم يفهم صحيح. صحيح ونحن فهمنا وما ايقرنا القضاء عايزة يقين الأول صحيح ليه؟ عدوى التقوى الله ويعلمكم الله انزرح شجر قديش شرط؟ شرق يعني استترجى نبي في عجالة بعض النساء التي رحل عنها زوجها هجرها مثلا تقول انا طلق يعني هو طلقت الان لكن هجران منذ عام مثلا فلما العدة هذه هذه هذه لا لا قضيه شرعيه لا يبدا لا تبدا بدء العده الا من منذ منذ توقيع لفظ الطلاق طلاق سواء وجه او عن طريق القاضي او في هذا المنطق لان الامور لازم توقعت هكذا بس الاسلام لما كان يخاطب لا يخاطب الزوج الذي هجر سنه هذا ليس بالزوج هذا هذا جامله أحسنت هذا هذا هذا كائن اخر أنت. غير غير لو خرج آدم من قبره قال أنا لا أعرف هذا هذا ليس إدم لي يا رب لأن الذين يقولون من نسائهم تربص, تربص أربعة أشهر, أشهر. يقولون يعني يمتنع عن أن يقترب من خلاص سبحانه يود أكثر من دقيقة أربعة أشهر اليوم الأول من الشهر الخامس يجب أن يطلق القاضي المسلم أما أن تقف المرأة طبورا لتنتظر ورقة أربعة. يجب أن يطلق خلاص. الله لا يجوز له أن يمتنع أكثر من أربعة أشهر حتى سأل عمر حصة كم تصبر المرأة أو الزوجة على الزوجة هذا هو ديننا ولكن نحن تعلمنا الدين طبقنا الدين نحن نجيد الفلسفة والجدد وتفلح في الفضائيات العجب العجاب أنا سمعت أحدهم يقول في فضائية ظلمة المطلعات يعني على مرأة من الناس أن الدورة الشهرية عند المرأة هي من ركضه من ركضات الجن معقول كذا قال احدهم انا سمعت انا ما ادري ما اللي بيقال لكن انا تعجبت وحملقت في المحطه ربما تكون محطه مغرضه ولا لها محطه محترمه لا استطيع ان اقصر رقبه من الجن بكتب المراقبات الجن يعني اذا كل نساء العالم دي سبحان الله دي بالجن يا ده بالجن متعاقد مع جن. مع سلام انا ما أشوف. يا نريد أن نتكلم في كتاب الله وفي العلم الذي يخاطب العقل معذره لكن سيدي من اين ياتون بهذه القضايا وهذه الكلمات لا انا انا كانت هذه الكلمات أنا غير مسطوره في قران الله انا للأسف وجدت وجهت يمني بسرعه تخفض الصوت خشيت ان يكون, أن يكون أه أه أه أه أه أه لا انا خشيت ان يسمع احد من غير المسلمين والله والله يقيدوا انا او حد يكون داخل الاسلام جديد يراود نفسه ان يرجع ولو رجع ما عاد عليه أحد. الكلام اللي على عوينه بدون تحقق المسائل هكذا. أنا <تصفيق> هذا أمر صلى الله عليه وسلم هذا على أمر جعله الله في بنات خوات. هذا أمر لأن هي قضية علمية بحتة لما تدرسها تفصيلا تستريح. يعني حتى القرآن هنمتنا ولا تناولها هكذا لم يقل ما سببها ما أشبوها ما كذا هذا من تركيبة المرأة ولولا هذا الأمر لماتت المرأة ولم تصل أن تعيش هذا من إبقال حياتها ورد شيء في مصادر الشرع الإسلامي بخصوص الحياة عند المرأة مثلا من أين يأتي سببه كذا لا الكلام في هذا الطويل طويل هذا كلام ندخل في, في علم الفقه وكذا ولكن يعني أنا أريد أن أقول أن ديننا يخاطب عقولنا المستنين رح. صحيح لا. لا. يعني هذا <تصفيق> .بعض يعني عجبك <تصفيق> جاها مقتضبة عن المسألة كالموضوع فيه تفصيل. مثلاً <تصفيق> تدري نظرية علمية تقولها تؤكد هذه المعلوم. <تصفيق> والله إذا نصنع برنامجا للفقه الإسلامي عندنا ما رايكم فعلناه؟ لا كيف لا نريد أن أن أن نصح به فقهنا أو أن من الفقه؟ فقه الدين أو أن ننزل إذا يعني ننزل بالنص على واقعنا لندرس سويا فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المقاصد المبني على المنافع والمفاسد ليس لا علاقة له بالحلال والحرام ثم نتكلم في فقه البيع وكيف يتعامل التاجر كيف نتعامل ما هو الحلال وما هو الحرام هل حقيقة ما قاله البعض إنه ما بقي من صورة الحلال والحرام في العالم الاسلامي إلا خذ وهات هذا كان لا يجب الله احنا عايشين يبدو مجتمع أكيد بالطول والعرض في أمور يعني نصلي الصلاة اربع ركعات تمام وبعض الصلاة أبيعك في السوق بال واتناجش و... و... و... و... معك ويجي بتاع المزاد جايب العمال اللي عنده سبحان الله الكوب لابتان بخمسة العامل الأول وليب وليب يوصلها خمسين يريد أن يأخذها له هو قالوا لا تناجشوا المزاد ربنا ما حق البركة من بيننا لأننا ما حققنا دين الله عز وجل ليه الله عز وجل يقول المسلمات ولا تبرجنا تبرج, تبرج الجاهليه الأولى الأولى الله هو في الأولى وفي الثانية والله كم معنا اليوم من هذا الموضوع حتى الثانية. بنتني هذا السؤال وودر لي فضيلاتكم في لي منها. يعني سأل الدكتور عمر عبد الكافي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية, الجاهلية الأولى آه؟ تبرج الجاهلية الأولى قبل نجول اقرأ. أيام جه. أبد جهل. آه. طيب. كانت تمشي واحدة تشق ثوبها سليم. من من الجانب كذا. وتلبس الحذاء ذات الكعب المرتفع. وتضرب طبعا. بها بلي بها ولا يضربنا بأرجلهن. يعلم يعلم أن هي ضربت اتسع ل لسبحان الله زي بعض زي بعض التي تقول التي تقول أن أنا محجبة وتلبس مثل هذا الأممية فتسع تظهر ساقها تظهر ساقها. فهذا تبرج الجهادية الأولى تمام؟ فما هو في الجهادية المسلم إذا لم يطبق دينه؟ أضعف في الجهادية لأن الله جعل حكمين هناك حكمان في العالم. أفحطم الجاهدية يا بوط ومن أحسن من الله حكما فاما حكم الله أو حكم الجاهدة. نحن الآن نعيش في الجاهدية الثانية. لا, لا، إحنا أما وسطيه نمسك العصي من النص. لا، لا، لا، ما فيش وسط. سبحان الله. يعني ده نقول يعني يعني ناخذ مرطر دنيانا بتمزيق اليمينه. لا، ولكن نقول إن الحلال بين إذا يوم القيامه يظل حلالا، والحرام بين إذا يوم القيامه يصير حرام. اختلاف المسميات واختلاف الازمنة واختلاف المصطلحات هذا موضوع لا يهمنا من كثير او من بعيد او من قريب يقول لك اختلت اموالا اميرية خيس لما تحطي على النزام والحرامة هذا يعمل <تصفيق> لف <صحب. صحب. تصفيق> سارف يعمل ايه نجي ونقطع يده ده اموال الامريك ده والله اخذ مش عارف لا. ده, ده شوف يسمون أحكي. الاشياء بغير اسمائه ولذات احكام الشريعة واضحة في المعالم نعم النزام فيه عدة احكام بسيطة واضحة احنا بقى نسميها بغير اسمائها الناس تتوهر حقا في الجاهلية ثانية كل فاسق المفاجر يعني يقول لك الناس يتفلمون عن الوطنية والمواطنة جميل الوطنية ده شيء طيب عوين محمود شيء طيب شيء طيب محمود انا خصوصا سلام انا احب طيب. طيب. ولولا ان اهلك اخذوني من مطرحه بس انا عايز اقول نقطه متدين وطني بطبيعته بمعنى اي انسان ملتزم بالدين يبدأ ده مواطن من الدرجة الاولى ووطني من الدرجة الاولى واي انسان غير متدين هو عديم الوطنية الوطنية وطنيه الدين اذا الوطنية. طبعا الرسول قال ان الله يعلم انك احب البلاد اليه على طبعا ما كان يريد ان يخرج عظيم لم يحب ارضه وطنه طيب جميل فالذي يحب ارضه وطنه يحب ان يطبق دينه في ارضه وطنه صح فان كره دينه في وطنه فاذا كان قد خان الله ورسوله فلم لا يخون وطنه كيف يجروا الانسان على خيانة الله ورسوله لا يطبق شرع أن يعيش بجهدية الثانية؟ هذه خيانة؟ سبحان الله خانوا الله ورسوله، سبحان الله من قاتل، سبحان يا. الله خادعون الله وخادعون، إذا لم يطبق أحدنا الذي يعيش بيننا الآن شرع الله فهو أوه. أول خيانة خيانة للوطن، خيانة لماذا؟ لأنه يمنع وطنه من تنسم من نسيم الدين. لا كان الوطن يريد هذا يا مولانا. لا لا الوطن لا يريد هذا لا كان الوطن يمنع الحجاب ويمنع اللحيه حاجة ويمنع, حاجة ويمنع, حاجة. ويمنع الصلاه في المساجد لا ويغلق لا لا المساجد لا لا لا, لا, لا انا لا يعني هذا الله الجميع لكن الحمد لله اقول ان ما تزال طائفه من هذه الامه ممسكه على دينها كما يمسك الانسان على جمره من النار هذه طائفه منصوره ياتيها الموت على هذا الايه على هذا السبيل ولا لأن, لان الذي يخون قطعه من الارض يبقى مريب الاعدام صح صحيح لو يدخل في قليطة والعيادة بالجاسوسية او غير يقوله هذه في الدين كان عضفة طب الذي يكون الله ورسوله ولا في فيش حاجة اسمها دين افتر الدين عن الدولة ماذا تقول له يسنق مليون مرة لا يسنق يعني بيسنق تقعيد القواعد فان يصلب او يق... تقطع دينه وارجله من خلال رنفة من الارض سبحان الله ما قال سبحان الله هل هناك حرابه من ان تصد الناس عن دين نعم. سبحان الله والله الله من, من منع منع من مسجد الله انذكر في حسبه واسعه في خرابه هو يعني منع ايه وقف على الباب وما حدش يدخل لا ما بيحصلش بس يصلي جوا الناس برا الناس ماليش دعوه بالدين تترك الدين, الدين جوا كيف يجرؤ المسلم على ان يصد الناس عن بيت الله سبحانه وتعالى وعن مساجد الله في الارض هو والعياذ بالله اذا اذا غلف قلبه عن الهدى كما قال بنو اسرائيل من قبل وقالوا وقال قلوبنا غلظ فلما وردت القلب على الهدى لم يرى الحق حقا ولم يرى الباطر باطلا نحن في دعاءنا نقول الله ما أذن الحق حقا ورزقنا استدعاء وأذن الباطر باطلا ورزقنا استنبه لكن الحق بينهم الحق قبلج والباطل لجلج لكن الناس تمنع المسائل على تيج او أو امرأة خمسة سنتيمتر على رأسها ت كم شعر تدار وتظهر كم شعر حتى تظن الناس صلعاء وبعدين لبسة ما شعرت لبست كيف لبسته وردت والله انا ما والثانية خرج من ود بنت بنتعمها خارج وقد نسيت أن تلبس أساس يعني هو ويمشي ويمشي ويمشي لا الدين قرآء وهذه من قواعد الدين وأي إنسان وأي إنسان يعني يخوض في هذا الكلام فهو إنسان يحط مواطننا. تقول محجبة وتمشي مع الشباب يسمعنا كل المشاهدين وكل المستمعين لكن هذا الكلام نادو قل في الشارع محجبة وتسير مع الشباب وأنا متبرجة ولا أسير مع لا الشباب. لا خذها بس لا تحجب وتمشيش مع الشباب. المسألة مسألة مية بينه وبين ربنا مولانا. شوف شوف شوف شوف ربنا عالم بالنوايا. لا الدين له قواعده خذها هي تضرب المثل الطيب خذها تحجب وتستقيم وتكون قدوة صالحة. طالبة متفوقة ملتزمة تتقي رب العبادة عز وجل يحبها الجميع ويطرق بابها الشباب ليتزوجوها لا ليسيروا لي معها هذه هذه القدر بدل من ان تلعن الظلام اوقت شامعة اذا كان النساء قديما لما يعني هناما قالت اشهد ايش لما نزلت اية الحجاب أيوة الحديث أيوة ورغم انهم تحجبوا ولم يسلمن من طيلة الالسن التي كانت موجودة انذاك ودارت حادثة الافك جميلة فما بيلوا بناتنا ونسائنا لم يتحجبن لا من هنا سو النقطة عز وجل نعم ال ال الحو ال, ال الحساب فردي الحساب الجماعي يوم القيامة نعم وكل آتي يوم القيامة فردا خلاص نعم يعني فردا يعني, يعني واقف كده بيننا ده لا حذر لا لا لا لا تورجمان ولا حجاب عربي بهذا الحوار نعم فإذا المسألة إيه فردي طبعا سبحان الله يعني أما, اما لما تجد بنت غير محجبه في الشارع ولا موظفه في في المصلحه غير محجبه انت مش تعيب عليها فقط هي طبعا ربنا يهديها لكن تستغرب تتعجب على الديوس الذي يجلس في البيت هو ديوس ابوها او زوجها من من راى القبح على اهله ثم سكت عليه ماذا تقول فيه ديوس مكتوب على باب الجنه لا يدخلك ديوس يا لطيف هذه اعمال الدياثة اللي خلى المحلل الرسول صلى الله عليه وسلم عتيس المستعار هذه صورة من صور الديانة. يا راضي. <تصفيق> فين دينه فين أين مأينة؟ هو شاسع. البون شاسع. سلم يا رب. فلا بد ان نقترب لا بد أن هو هو ال ال ال لو امسكنا فقط ألف سنة كنا تمام عن بعضنا البعض. يعني هذه الفترة بدأت تصير او تصير في, في, في, في, في, في, في, في, في العراق أو في إخواننا في فلسطين أو او هني من من ماذا من نفسنا كده حتى وصلكم واحد نفسه منه سؤال المجتمع المسلم قديما لم يسلم من الاثول جميل ميه. ولكن لكن لما لما لما اوقف هل توقف أم استمر هذا ما سوف نرفعه عمار رشيد او بقت النبوة وحديثه الاث اهلا وسهلا التي تعرضت لها الساده كيف كانت وكيف بدأت نعم إلى هذه القصة. والحمد لله ربنا الكرام في فكرة دالي سامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضراتكم حول حادثة العشق وملابسات القصة من أولها إلى آخرها والدروس المستفادة منها. فصل وواصل. كنوا معنا. مشاهدنا الكرام مستمعينا مرحبا بحضراتكم الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بصدقتكم احمد بارك الله فيك يعني سمحنا على انني ساعدت في انفعال صدقتكم قبل الفصل لكن كابني لكم نجد ان نتعلم ونريد ان نقاعد القواعد ونضع الاسس مع بعضنا البعض فانا ابن لكم وكل المشاهدين المستمعين اخوه واباء وامهات وابناء فسمحت يعني لكي نهدئ من من روع صدقتكم روعنا ايضا على الهواء يعني نبارك لابنتنا ندى نجاح هذا سنو الله يبارك فيك. الله على مركز متقدم. الله الله لك فيها وجعلنا نبتدى على هذا. الله يبارك. على العلم. وبالمناسبة يعني فضول العلميين سر لي بيننا وبين فضائاتكم فقط يعني أي الكليات تحب أن تدرس؟ على هواي أنا استطيع. هذا سر بيننا فضائاتكم وبيننا. لا أبو حبيل. طبعاً هندسة الديكور. هندسه الديكور صفه فنون جميله يعني حاجه كده ما شاء الله هندسه الديكور نعم اذا مصنع في انت تكون مهندسة ديكور في زيونا الشارقه مثلا اتصلنا تقر... لنا ديكور خاص ببرنامج رفطه الصفحه تقر... يعني إذا كنت هتنتظر شهره بركه الناس تظن في الاعلام عندكم آه. ان الاعلام الديني لازم يضعوا له يعني كرسيين وبتاعه خلاص خلصوا وخلص وخلص خلصونا يعني كده بس يعني يعني حتى ديني ديكور اسلامي في في ويقال ان فيه فن استهل لكن انا اقول ان الجمال تذوق صحيح كان جمال تذوق ولذلك صحيح. كان الشعر العربي لماذا نتذوق لما الشعر العربي نريد تفعيله فلما خرجوا علينا بال... بال... بالشعر المستنسخ بالشعر المستنسخ الشعر نعم. فطبعا احنا اصبنا ببالع واصبنا بصمن في اذاننا صحيح. وتلوث سمعي نتيجة ما نسمع فالاسلام ليس ضد الجمال بالعكس العالم كله مليء بالجمال يعني نطمع في مهندسه ما شاء الله تنير الارض بـ بـ بلمسات الجماليه ليست في البيانات البيانات بس الله لا لكن يعني انتزع من فضلك موعدا أن تصنع لنا ديكور في برنامج صفوت <تص في الديكور <تصديق> <آه> خلاص <تص Tree> الله <في> <تص called> مبارك الله ما الله بارانين الله من البنت الصراحه الحمد لله وهي الحمد لله الله فيكم شاء الله سيدي من الأمور التي عاصفت ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قاسمة إلى حد الناس وقتها حديث الإسلام نريد أن نتعلم من فضلكم القصة من أولها إلى نهايتها دون ما أدنى تدخل منا طيب هل تريد أن نحالف سويا إلى سورة النور نقرأ منها جيد جيد للتأصيل بدلا من أولها أكثر من أكثر للتأصيل مساء الدائمة جيد العجيب أن حادثة الإفك كانت في سورة النور بالذات. نعم. لماذا؟ لأن هذه السورة كل آية فيها فرض. فسورة أنزلناها وفرضناها. فصارت كل آية فيها فرض عليك. عليك على. ليس القران مفرودا على. لا القرآن فيه فيه أعمرو فيه ناهد دروك أو يعني محور. وفي محور القصة. ليس فيه امر لنا. وفي محور الأمثال. وتريد الأمثال نضربها بيننا. نعم. نعم. سبحان. إذا هذا محور محور العقيدة. محور ايماني. محور الاخرة. محور يقيني. لكن محور الاوامر والنواه مش كل القرآن اوامر ونواه. لكن هذه الصورة تخص الامر والنهي. فكل اية فيها صارت فرضا. صورة وفرض وفرضناها. يعني ما تنزل الاية تتكلم عن حجاب المؤمنات. ليس الكلام من باب التسة. فرض. فرض. يصير فرضا. الله واحد. سبعا. تصير الايه فرضا. ها. يعني سورة النور مفروضة بالكامل ولذلك كان من ما أعلمهن الغزل وسورة النور الغزل البنات. والبنات الغزل وسورة النور تجد ان افضل واحد بتاع عزيه في العالم للاسف رجل افضل طبخ في العالم رجل, رجل. افضل اهلها اهل اهل اهل تابعوا اين المرحل لتخصصها فهذه الكلثة صحيح صح. ف... والله هي افضل مرأة رجل ايضا يعني الان افضل مرأة رجل ربنا فقد نكون بمئة رجل ان شاء الله في, <تصفيق> <تصفيق> في, في تصرفاتها بعقلها <تصفيق> وحيائها وادبها والتزامها بدينها فتوجد سبحان الله وهي يعني في, في البيت عباره عن دلال وعطف وخارج البيت عباره عن شهامه وادب وحياء <تصفيق> والله ما ترى اعيننا في الشوارع غير هذا منال ما هو لما عمين. لما تسير في فرق وتدني وتسفل بجوازات لما فيه. لما تعود الى المسلمين انسانيته باسم الاخ قص امين يعني عريت المرأة وعريت ما كان يقصد هذا أبل. يعني هو ما كانش يتصور يعني لكن بس مجرد يقول <تصفيق> إذا ليش يتكشف والشيطان بس بس هي الشيطان يرضى بالمحقرات وليس تدمي محقرة بس وعيه كان عجب فق يعني حلقة حلقة انا فاكر انه هو ده زي ما يكون عندك لفت بتاع بم... خيط مرمى كده وانت فكت المساله السلام و... او كعقد انفرط خيط بعد ما ينفر يعني انفرط العقد عبات... عباتد... عباتد... القسم ان الذين جاءوا بالاسق عصبة المنط بدايه قبل القرآن الكريم ما معنى حادثه الاسق كلمه اسق هو الكذب الكذب والاسق هو الانسان المؤمن في الكذبه الذي يعلم تماما انه كذاب ولكن يحيق كذبته بدلائل وشواهد تنطلع على المستمع الله هو اكبر الواقع في حد الافتراء يعني الذين يدبلجون او يعني يمنتجون للناس يعني تهم او امثال هذه، فقول. ولا فقود، ولا فقود، والوالالم واحد مثلا صاحب لا تقبل لا أو إعلام لا تقبل لا ويقتطف ك كلام من هنا ويقطع ي من هنا ويضع جمل بجوار بعضها تقول لأخر هو الذي قال هو الذي أيضا هذا في هذا في هذا منطقة يعني نسأل له، يعتبر بمثابة الافك هذا هو الإفك ونحن نعيش عالم الافك الآن إذا كان في المجتمع المادي ما حاجته فنحن نحيد اليوم عالم الإفك هي ما كانت هذه الظاهرة منتشره منتشرة في حديثة تسمى حديثة الإفك حديثة، ذكرت لأنها بقعة سوداء في الثوب الأبيض. سبحان الله. أنتم أعلامين تقولوا أن إيه, إيه يعني مشكله أن الخبر أن كلبا عض صاحبه طبيعي لكن صاحبه عض الكلب هذا هذا هذا فالاستثناء أن تحدث حديثة الإفك يعني الله. قال أبو ذر رضي الله عنه كان الناس على عصر الصحابه وردا لا شوك فيه وصار اليوم عام 35 هجرية شوكا لا ورد فيه مسألة كيفية سلم يا رب آه يعني يعني الآن لا لا المسألة الوردة ملغاة تمام حدث الافك. كان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعمل توفئة ويصدر على الآيات جيب. كان يقرع بين النساء يعمل قرعه ويستهموا شوف من الذي تخرج معه من نسائه في الغزوات فذهب الى غزوه بني المصطلق لا. وكانت نصيب القرعه تقع على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه بنت الصديق خرجت معه انتهت المعركه وكان هناك اربعه موكلين بحراسه هودج عائشه الهودج هو المحمل او الذي يرى فوق الجمل البعير سبحان الله كانت هي في بداية الحياة الزوجية خفيفة اللحن والاربع يابد انهم اخوية فجاء المعركة انتهت فشالوا الهودج ووضعوا فوق البعير ظنا ان ام المؤمنين داخله وهي ما كانت بداخله وهي لم تكن بداخلها اين كان انفرط عقد لها كان عقد من, من ظفار غيرها هدية نعم. من صدق الظفار فأنا المحبات، بدأت أنا المحبات رجعت فريت القافلة قد رحلت الجيش كل متحرك وكان دائما ال الفرسان يتحركوا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المقاتلين وراءهم المحاربين يعني هو اللي مع ال الابل أو على البغال أو أو أو المشاة المترجل. المشاة المترجلين. ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم احد الشجعان ليدور لي في ارض المعركة لأمرين الأمر الأول أن يشوف أن يكون حد جريح عايز إسعاف <تصفيق> الجيش فقط أو أن الجيش المحارب عاود الكرة فيذهب سريعا ليبلغ رسول الله ولذلك بد أن يختار من الشجعان أصحاب الحكمة جيد فترك صفوان بن معطر السهمي رضي الله عنه صحابي جديد من السابقين صفوان أيوة ابن معطر السهمي رضي الله عنه فأمنا عائشه جمعت العقد حباته وعادت واجدت القافلة خطر حالات اوشك المغرب ان او يدخل او خلاص دخلت العثمى او العلم يصدر الليل الليلة في فخافت في الصحراء فجلس مكانه مش ممكن اتفحرك في الصحراء ما حدث النظر في الهودج مثلا ان يفتشوا عليها ان يروا اذا كانت بداخلي ام لا هو القضية هذا الحياة المفقود الان الان اصبحت الحواجز مفتوحة اصبحت عالي ذات لوقت افتلاقي هذا حط وضع ريج على ريج في وجه الضيف وتكلموا في امور يعني ما ينفعش تكلم مع زوجها فيه لو كلمتك كزوج زوج انا اقواش أس... <تصفيق> سبحان <تصفيق> الله لو زوج يعني سبحان الله. لا حياءة في الدين يا مولاي لا, لا حياءة في العلم الدين كله حياة. حاضر من هذه الكلمه انا عدى وجهة نظر المساعدين لا حياءة في الدين يعني امير ان اتعلم انت تتعلم ولا في الجد يعني في الجد سبحان الله لا حياء في العلم. الدين كله حياء ان لكل دين خلقه نعم صحيح وخلق الاسلام الحياء صحيح وراء النبي صلى الله عليه وسلم احد أصحابه جعره اخرهم في الحياء قال لا تعظوا انما الحياء من الايمان يعني تتعرضوا ايه هو عنده إيمان عنده حياء الناس ما عنده حياء تبخر الحياء ان العبد اذا اراد الله به شرا ان نزع الحياء من قلبه فلا تجده الا مقيتا ممقته نفس الحديث مبغوض ليه ما عنديش حياء يقول لك ايه محمد خالد القلم هذا ده هديه ولم تشتريته فلتحرج مش حتى يقول له يعني ربنا رزقني بيه لا لا تحديدا هو هديه ولا طب... طب... طب... طب... هو هديه من من لا حول ولا قلت يحاصره والله الحقيقة من واحد صديق لنا بني انا اعرف ان ما دي قلم غالي مش تخرب ده انت لازم بناكل بصراحه ولا فلان اه لا حولا من هذا يا راجل ده مرابي واتعامل مع البله هذا ما دخلنا في قطعه اخرى هل ما عندوش حياء دخل عدم الحياء عمل ايه امم الام تيجي تزور بنتها او تتصل عليها امم ازيك الحمد لله يا ام بخير ها وفلان ازاي او المدعو او المدعو اعلاه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 كم طول باختصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان ضد 70 شعبة عليها لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى والحياء و... الحياء خاص الحياء بالذات ليه؟ أوه أوه. لا. ما هو الحياء خامدين. الحياء قال و... صلى الله عليه وسلم من الله حق الحياء قال والله اننا نستحي يا رسول الله قال ليس ذاكم مش الحياء اللي بنفكر ان انا اشوفك يحمر و... و... و... لا مش لا انما الحياة وحق الحياة ان تحفظ الرأس وما وعى يا سلام عين لا تنظر اذن لا تسمع لسان لا تتكلم عقل لا يفكر الا في الخير والبطن وما حوى الاكل والشرب والمن سبحان الله وان تذكر الموت والبنى وان تعد نفسك مع الموت وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى هذا هو حق الحياة لا. اننا لا نستحي من الله لهذا المنطق لا نستحي اي سبحان الله ده دمسك. سبحان الله نحفظ الراسه وما وعى وما وعى والبطنة, والبطنة وما خوى وان تذكر الموت والذل وان تعود نفسك مع الموت وان تؤثر ما يفنى على ما يبقى هذا هو الحقيقه هذا هو الحقيقه فا فهم ان الحياه موجود سبحان الله لهذا المنطق هو... لم لم يفتش الصحراء هم لما سالوا هو كمان مش مش, مش... مش صوت اذا كانوا فلان انا عارف انا عارفاك مش كده ولا مش ده بيحصل والله يا رايده الموظفه بيسال عن بيسال زميلته في العمل اقول له سنه انا راح اجيب العقد ولا حاجه خمس دقائق وراجع ثاني يعني الحاله مش موظفه بتسالها زميلها من قفله الت... كان صار بحرم لها في العمل لما بشوفه كل يوم في وشه اكتر ما زوجته تمام ذات فلان وشك اسهر اليوم دول انت اللي عامله حالك مسترج سبحان الله لا لا هذا ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... الخمار ما شاء الله ايه؟ ايه شو الادب ده؟ الحاول الله ولا, ولا ايه قلت الادب دي ايه قلت الحياة ده؟ الله حاجة من قلة الحياة وذلك غضب ناسل على المصطحة والناس تقف بالطابر لا في بركه في من يتعامل ولا في بركه طبعا يبدأ الله مشارقة رزدانية ده في الشعر يبدأ ده في الشعر م. لا يجوز لهذا لمسلم ولا متلم ان يقول هذا ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده. ده, ده احنا قلنا خلاص تقطعنا الراش وان هذه مضطره الى العمق طيب ولكن كما قلنا في الحلقة السابقة بحرم يعني صار محرم يعني? تستافر معه يعني? تستافر معه يعني? ثقه وعرف كل اخباري وانا عارف كل اخبار وحكينا اصفرنا القراص لا تستفتي الدين في امور لم ينشيها الدين. خلاص? ماذا نصنع? لماذا نصنع? ادل لنا على الخير. قاعد القاعدة من الدين? ابن القواعد على اساس? افمن اسس بنيانه? ها على, على تقوى من الله, الله, الله. ها؟ آه. أمن اسس بنيانه على شفه جره في النهار فالنهار عايز تنشئها على إسلام ولا على علمانيه على إسلام حلو تعالوا بقى نشوف الإسلام ماذا قال طب ما ينفعش حبه كده وحبه كده لا ده تعيس بقى دا دا دا خرج ده ما يخف سنامش شيئ شي. ما مالكش مقياس عندنا ظروف العمل يعني, يا يعني ظروف يعني العمل يعني الاسلام حلاله إذا ال... يوم القيامه حلال وحرامه حرام ما هي المراه خرجت عليه مره الصلاه علي والسلام خرجت لماذا كانت تحارب جميل, جرى جميل. لماذا لماذا لماذا ماذا تفرق لا الرجل لانها مثل الرجل لا لا, لا لا مش انا لا لا, لا, لا لا وليس الذكر كالانثى ولا ليس مش دي ايه كلام ربنا لا, لا لا مش مع طبعا ولكن خرجت انها تعمل اعمال لا يستطيعها الرجل تثق تثق العفشه تتناول جرحه تفقد ولما نسيبه رضي الله عنها كانت تترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما وجد رأت عنه أنا. رامت القربة ورامت الأدوية وقفت وقال قاتلي في ذاك أبي وأمي وما جمعها إلا له لها ولسعد بن أبي قص حنيلاها لها وقطعت يده يدها, يدها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قاتلي في ذاك أبي وأمي وبعدين وبعدين لما كان التابعيات ما لا يعرف لا يعرفناها يقول لماذا يدك مقطوعة يا يا نريد يتبخو فيه إيه؟ فاا يقول عمر يا عدوات أنفسكن هذه امرأة سبقها بعضها الى الجنة سبقها بعضها الى الجنة هذه هذا خروج المرأة كنا خروج نعم كان لاعرض في الظوابط في, في الخروج طبعا طبعا أن تخرج لا كيف؟ لا كيف؟ في الحلال في ضوابط والمجتمع في الفارس عبد الرحمن بن عوف كان عنده امرأة جميلة جدا نعم سوسة الرابعة ولا أدري المسائل جميلة الرابعة الرابعة الأم <تصفيق> <مستخف تصفيق> <مستخف تصفيق> لا ف... أتكلم ف... آه... فكان يغار عليها جدا نعم فهنا هي كل نشوف رائح صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء سبحان الله وإحنا الآن... لا لا لا لا لا صبرت في بيتها طب الخروج لل... للمول المسلحة. وال والالمو كل يوم في في العمل وهي المهم يعني بيجت فشوار ضيقة وما ضاقت بلادهم بارضها ولكن اخلاق الرجال تضيق لما مامته بما ممارسه المصنفات الاعلاميه يعني انت كذبت مني هكذا يا استاذ انت مش قلت يا ابني انت بتحكي قصه الافتو مش هتقطعني كلها كلامه درر والله كلامه درر فزوج عبد الرحمن عفوه مش حاسس بس انا كلها صدف في باب لان الرسول يقول لا تمنعوا اماء الله المساجد الله فراح فات المغرب في المسجد النبوي فهو ماشي في الطريق المعاكس وخبطها لكن ادنى اتسقت يعني ما كده خبطها لمسه خفيفة المرأة استدارت ورجعت الى البيت ما عرفت انا اقول لك حصلت لنا لما رجعت البيت يوم اثنين ثلاثة سألها لا اركض الذهبي لصلاة الجماعة لا اركض الذهبي لصلاة الجماعة لا. قالت كنا نخرج ايام كان الناس ناسا انا ولا ناس في البيت افضل يبقى ايه هي عرفت من اللي خبطها ولا من اللي لمسها يا الله ولا سبحان الله يا مؤمن مع انه زوجها السحر. ما تفحصت فيه مثلا ما قالت ولما <تصفيق> تضربنا يا, من يا مؤمن لانها كانت تجد زوجا غيورا سيدنا عثمان لما تصور عليه القتلة بيته قال لنا الى زوجتي تقولي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبيل ب بهذا المنطق حينما ذهبت امه عائشه لتبحث عن حبات العقد ما اخبرت احدا من لا الاهله ما كانت تكلم بالضروره بالضروره سبحان الله احنا في الدنيا مع بعض الاسرار ربنا بيقول, ربنا بيقول فلا فيصمع في سوره تخضعنا بالقلب فيقوم على الذي او فلص من الذي اختلات على الذي في قلب مرض هذا هذا الخضوع يطبع الذي قلبه مرض في القراءة الوصف الذي في قلبه مر تقول انا رومانسية هكذا يعني هكذا طبيعتي بس طيب خلاص ده الرومانسيه عند <تصفيق> المارتون انما <أنا> في الاسلام <تصفيق> ماشي واضح انه لا اختلاط بين امنا عائشه حتى ورجال الذين يحمي محمد خلاص واحد وخذوا بنته ومشي بس حصل حصلت قصه فرجعت ف... رجعت فريم رجع صفوان بن معطل السهم فوجد ثوان هي التفتحت وتداخلت في بعضها خوفا صح وبعدين في عمرة خمسة عشر عاما تقريبا ما زالت غضة طريقة طبعا قال فعرفني قبل نزولي آية الحجاب لأن الحجاب لأمهات المؤمنين نقاب مم. نقاب ها. ها. الله أكبر. طبعا هذا يعني مثل ها ومن ومن الابناء التي فسرها تمام تمام وبعدين من سارت في ركب امهات المؤمنين صحني لها برضه عشان إيه؟ يعني يعني, يعني ان الحسنات لا لا, لا. لا. يعني هذا هذا هذا تفضل من هذه المرأة على ذوي العينين الزائبتين وهم كثر صحيح ما اكثرهم والله ف... عرفها قال ام المؤمنين بلد. قلت بلى. فأدنى لي الناقة. هي التي تتحكي القصة. هي التي تتحكي القصة. فأدنى لي الناقة قرب الناقة ثم اتعد. الله اكبر. حتى ركبت. لان اتعدها ما... في الركوب. لان لا لا لا لا لا. ما تكلمنا. شوف انظر الى هذا المنظر لانه اجنابي عنها. انظر وهي امه. مم. هل بعضهم ايه? امه. امه. امه. وان كان ضروره هو مواي طبعا هو لا لا هذه الحرب ورسول الله سبحانه الله يعني اخت في يعني خلاص طول قدامه كده لا لا لا لا, أخت لا, لا. لا ده. يا, يا. يا مؤمن احنا كنا نشانا في البيوت البنت امام ابوها لابسه برضه محتله ما تتخلى في حجرتها اذا عن زينب بنت جحش ظهرت امام المصطفى عليه الصلاه والسلام توقعت في نفسه هذا كلام المستشرقين تخفي في نفسك ان الله, الله لا يخفي في نفسه اظهار قضيه ان الله سوف يزوجه اياها لا. لا. لا لا لا كلام المستشرقين موضوع التبني لا لا ف ف, ف... أدنى أدنى قار... قارن بين تلك وبين صفية لما جاءت في اعتكف رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم وبعدين لما خرجت المسجد خرج وقطع اعتكافة فصار خلفها صار خلفها دي مش صار امامها احنا في رجال في العادات التقاليد يمشي بينه ومن زوجته ثلاثة كيلو متر ليس ايه؟ هيجر ثومة؟ فيروس؟ ايه؟ سبحان الله لا اله الا الله فيمشي ايه؟ عشان حسب الناس يعرف ان دي ما حكفة يحترموا اخرط الوان الوان ف... هو صار خلفها ليحجبها حتى لا يراها احد فلما اقتربت من ناقتها، الله المنطق يعني معذرة في الإنجليزية. ليد سيرستيا. تعرف اسم ليد سيرستيا عشان يعني. لا. بنت ال ال ال الموسكاد بال بالثقافة الأوروبية. مرة صل مجولة فيتنا صفاية. جميل. ليد سيرستا. إسفيادات أولاً يقص الخفر الإنجليزي. اثنين. عايزين اجنبي واحد اجنبي يعني اوروبي واو يعني طيب طيب طالما احنا مش هنتزوج او مش هنعيش مع بعض كده م. على طول فننتحر احسن خلاص فمين انتحر الاول فقال لنا بصراحه انا لا استطيع ان اراك وانت نتحريه فريد السيرست السيرست اول هو عايز يتخلص منه هي انتحرت هو رجع راح تزوج واحده تانيه <تصفيق> الخساسه في دمهم <دمين> يعني <تصفيق> <تصفيق> هذا كله أصل القصة انا آه. أنا أحكيك عن قصه يعني حت... عم العصف مثل هذا حت... هذا مثل يعني أصل دائماً الخيابين اللي الم... المتغربين بتوعنا ما اللي هما الغراب اللي عايز يقلد الطاووس مع أنا... انه في سيدنا موسى وانا وأن نتعلم منكم سار امامها هو سار امامها لان قل قل قل قل من القصة وبعد حكى لا تحل ولا لم يكن زوجا لها وليس من حقه ان ينظر اليها بالضبط بالضبط حتى حد يعني فضح. الان الرسول ثورى امه صفيه لا لأنها, لأنها, لأنها زوجه زوجته تمام تمام تمام سيدنا موسى ال الولد يدخل الآن الشاب يدخل مجرد لسه كلام خطبه قبل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشِرِكُونَ